الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله حديثا